بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نظم المقدمه الاجروميه الرومية تصنيف محمد بن أبى بن حميد المززمري رحمه الله رحمة واسعة قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن أبا واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذى المنظوم تسهيل منثور ابن آج الرومي. لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثر والله أستعين في كل عمل إليه قصدي وعليه المتكل باب الكلام إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع أقسامه التي عليها يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول يعرف فقف ما قفوا وبحروف الخفض وهي من وعن وفي ورب والبا وعلا والكاف واللام ووام والت ومذ ومنذ ولعل حتى والفعل بالسين وسوف وبقد فعل موت التأنيث ميزه والحرف يعرف بان لا يقبل لاسم ولا فعل دليلا كبلا باب الاعراب الاعراب تغيير اواخر الكلم تقدير لو لفظا فذا الحد اغتنم وذلك التغيير لاضطراب عوامل تدخل للاعراب أقسامه اربعه تؤم رفع ونصب ثم خفض جزم فالاولان دون ريب وقع في الاسم والفعل المضارع معا والاسم قد خصص بالخفض كما قد خصص الفعل بجزم فعلما باب علامات الرفع ضم وواء ألف والنون علامة الرفع بها تكون فارفع بضم مفرد الأسماء كجاء زيد صاحب العلاء وارفع به الجمع المكسر وما جمع من مؤنث فسلم كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به كيهتدي وكيصل وارفع بواو خمسة أخوك أبوك ذو مال حموك فوك وهكذا الجمع الصحيح فعرفي ورفع ما ماثني وارفع بنون يفعلان يفعلون وتفعلان تفعلين تفعلون باب علامات النصب علامة النصب لها كن محصيا الفتح والالف والكسر وياء وحذف نون فالذي الفتح به علامة يا ذنها لنصبه مكسر الجموع ثم المفرد ثم المضارع الذيك تسعد بالالف الخمسة نصبها التزم وانصب بكسر جمع تأنيث سليم واعلم بأن الجمع والمثنى نصبهما بالياء حيث عدنا وخمسة الأفعال نصبها ثبت بحذف نها إذا ما نصبت باب علامات الخفض علامة الخفض التي بها يفي كسر وياء ثم فتح فقت في فالخفض بالكسر لمفرد وفا وجمع تكسير إذا منصرفا وجمع تأنث سليم المبنى واخفض بياء يا أخي المثنى والجمع والخمسة فاعرف واعترف واخفض بفتح كل ما لا ينصرف باب علامات الجزم إن السكون يا ذوي الأذهان والحذف للجزم علامتان فاجزم بتسكين مضارعا اتى صحيح لاخرك لم يقم فتى واجزم بحذف لا لا أخره والخمسة الأفعالا باب الأفعال وهي ثلاثة مضي قد خلا وفعل أمر ومضارع على فابنع على الفتح المضي أبدا والأمر بالجزم لدى البعض ارتدى ثم المضارع الذي في صدره إحدى زوائد أنيت فدره وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد فنصبه بأنولا إذا وكي ولا مكي لم الجحود يا أخي كذاك حتى والجواب بالف والواو ثم أو رزقت اللطفا وجزمه إذا أردت الجزم بلم ولما وألم ألم ولام الأمر والدعاء ثم لا في النهي والدعاء نلت الأمل وإن وما ومن وان مهما أي متى أيان أين إذما وحيثما وكيفما ثم إذا في الشعر لا في النثر فدري المأخذ، باب مرفوعات الأسماء باب الفاعل الفاعل ارفع وهو ما قد أسند إليه فعل قبله قد وجد وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا كصطاد زيد واشتريت أعفرا باب المفعول الذي لم يسم فاعله إذا حذفت في الكلام فاعلا مختصرا أو مبهما أو جاهلا فأوجب التأخير للمفعول به والرفع حيث ناب عنه فانتبه وأول الفعل ضمما وكسر ما قبيل آخر المضي حتيما وما قبيل آخر المضارع يجب فتحه بلا منازع وظاهرا ومضمرا أيضا ثبت كأكرمت هند وهند ضربت باب المبتدا والخبر المبتدا اسم من عوامل سلم لفظية وهو برفع قدوسم وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا كالقول استقبح وهو مفترى والخبر الاسم الذي قد أسند إليه والرفع التزمه أبدا ومفردا يأتي وغير مفردي فأول النحو سعيد مهتدي والثانق الأربعة مجرور نحو العقوبة لمن يجور والظرف نحو الخير عند أهلنا والفعل مع فاعله كقولنا زيد اتى والمبتدا مع الخبر كقولهم زيد أبوه ذو بطر النواسخ باب كان واخواتها ورفعك الاسم ونصبك الخبر بهذه الأفعال حكم معتبر كان وأمس ضل بات أصبح أضحى وصار ليس مع ما ما زال من فك وما فتئ ما دام وما منها تصرف حكم له بما لها ككان قائما زيد وكن برا وأصبح صائما باب إن وأخوتها عمل كان عكسه لإن أن لكن ليت ولعل وكأن تقول إن مالك العالم ومثله ليت الحبيب قادم اكد بان أن شبه بك أن لكن يا صاح الاستدراك عن وللتمني ليت عندهم حصل وللترجي والتوقع لعل باب ظن وأخواتها انصب أفعالي القلوب مبتدا وخبرا وهي ظننت وجدا رأ حسبت وجعلت زعما كذاك خلت واتخذت علما تقول قد ظننت زيدا صادقا في قوله وخلت عمرا حاذقا التوابع باب النعت النعت قد قال ذو الألباب يتبع للمنعوت في الإعراب كذاك في التعريف والتنكير كجاء زيد صاحب الأمير وعلم هديت الرشد أن المعرفة خمسة أشياء عند أهل المعرفة وهي الضمير ثم الاسم العلم وذو الأداة ثم الاسم المبهم وما إلى أحد هذه الأربعة أضيف ففقه المثال واتبعه نحو أنا وهند والغلام وذاك وابن عم من الهمام وإن ترس شائعا في جنسه ولم يعين واحدا بنفسه فهو المنكر ومهما تردي تقريب حده لفهم المبتدي فكل ما لألف ولم يصلحك الفرس والغلام. باب العطف. هذا وإن العطف ايضا تابع حروفه عشرة يا سامع. الواو ألف ثم أو إما وبل لكن وحتى لا وأنفج التنل. كجاء زيد ومحمد وقد سقيت عمرا وسعيدا من ثمد وقول خالد وعامر سدد ومن يتب ويستقم يلقى الراشد باب التوكيد ويتبع المؤكد التوكيد في رفع ونصب ثم خفض فعرفي كذاك في التعريف فقف الأترى وهذه الفاظه كما ترى النفس والعين وكل اجمع وما لأجمع لديهم يتبع كجاء زيد نفسه يصول وان قوم كلهم عدول ومن ذا بالقوم اجمعين فاحفظ مثالا حسنا مبينا Bab al إذا اسم نبدل من اسم ينحل إعرابه والفعل أيضا يبدل أقسامه أربعة فإن ترد إحصاءها فاسمع لقول تستفد فبدل الشيء من الشيء كجاء زيد اخوك كذا سرور بهجة وبدل البعض من الكل كمن يأكل رغيفا نصفه يعطي الثمن وبدل الاجتمال نحو راقني محمد جماله فشاقني وبدل الغلط نحو قدرك بزيد حمارا فرسا يبغي اللعب باب منصوبات الأسماء باب المفعول به مهما ترس وقع الفعل به فذاك مفعول فقل بنصبه كمثل زرت العالم الأديبا وقد ركبت الفرس النجيبا وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا فأول مثاله ما ذكر والثاني قل متصل ومنفصل كزارني أخي وإياه أصل باب المصدر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 الظرف منصوب على اضمار في وزمانيا ومكانيا يفي أما الزماني فنحو ما ترى اليوم والليلة ثم سحرا وغدوة وبكرة ثم غدا حنا ووقتا أبدا وأمدا وعتمدا مساءا وصباحا فاستعمل الفكرة النجاحا ثم المكاني مثاله ذكرا أمام قدام وخلف وورا وفوق تحت عند معئزاء نقاء ثم وهنا حذاء باب الحال الحال للهيئات أي لمن بهم منها مفسر ونصبه حتم كجاء زيد ضاحكا مبتهجا وباع بكر الحصان مسرجا وإنني لقيت عمرا رائدا فعي المثال وعرف المقاصدا وكونه نكرة يا صاح وفضلة يجب بالتضاحي ولا يكون غالبا ذو الحال إلا معرفا في الاستعمال باب التمييز اسم مفسر لما قد بهم من الذوات باسم تمييز وسم فانصب وقل قد طاب زيد النفس ولي عليه أربعون فلسا وخالد أكرب من زيد أبا وكونه نكرة قد وجبا باب الاستثناء إلا وغير واس وانس وانس واخلا عدا وحاش لاستثناحوا إذا الكلام تم وهو موجب فما أتى من بعد إلا ينصبوا تقول قام القوم إلا عمرا وقد أتى الناس إلا بكرا وإن بنفه وتمام حليا فأبدلوا بالنصب جئ مستثنيا كلم يقم أحد إلا صالح أو صالحا فهو لذين صالح أو كان ناقصا فأعرفه على حسب ما يوجب فيه العمل كما هدى إلا محمد وما عبدت إلا الله فاطر السماء وهل يلوذ العبد يوم المحشر إلا بأحمد شفيع البشر وما وهل يلوذ العبد يوم المحشر إلا بأحمد شفيع البشر يعني في الشفاعة العظمى يعني في الشفاعة العظمى فإنها تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم نعم أحسن الله عليكم. وحكم ما استثنته غير واسوا سوى سواء أن يجر لا سوى وانصب أو اجرر ما بحاشا وعدا خلا قد استثنيته معتقدا في حالة النصب بها الفعلية وحالة الجر بها الحرفية تقول قام القوم حاشا جعفر أو جعفر فقس لكيما تظفرا باب باب لا إن صب لا منكرا متصلا بغير تنوين إذا أفرت لا تقول لا إيمان للمرتاب ومثله لريب في الكتاب ويجب التكرار والإهمال لها إذا ما وقع انفصال تقول في المثال لا في بكري شح ولا بخل إذا ما استقري وجاز إن تكررت متصله إعمالها وأن تكون مهملة تقول لا ضد لربنا ولا ند ومن يأتي برفع فقبلا باب المنادى إن المناد في الكلاميات خمسة أنواع لدى النحات المفرد العلم ثم النكره أعني بها المقصودة المشتهرة كذاك ضد هذه فانتبهي ثم المضاف والمشبه به فالاولان ابنهما بالضم أو ما ينوب عنه يا ذا الفهم تقول يا شيخ ويا زهير والباق فانصبنه لغير باب المفعول لأجله وهو الذي جاء بيانا لسبب كينونة العامل فيه وانتصب كقمت إجلالا لهذا الحبر وزرت أحمد ابتغاء البري باب المفعول معه وهو اسم انتصب بعد واوي معية في قول كل راوي نحو أتى الأمير والجيش قبى وسار زيد والطريق هربا باب مخفوضات الأسماء الخفض بالحرف وبالإضافة كمثل أكرم بأبي قحافه نعم وبالتبعية التي خلت وقررت أبوابها وفصلت وما يلي المضاف باللام في تقديره أو من وقيل أو بفي كابن استفاد خاتمين ضاري ونحو مكر الليل والنهاري <تصفيق> قد تم ما أتيح لي أن أنشئه في عام عشرين وألف ومئة بحمد ربنا وحسن عونه ومنه ورفده وصونه منظومة رائقة الألفاظ فكل ما حوته ذا قاضي جعلها الله لكل مبتدي دائمة النفع بجاه أحمدي قوله في آخرها بجاه أحمدي لا يخفى حرمة السؤال بجاه صلى الله عليه وسلم ولو قال دائمة النفع بحب أحمدي لكان أولى